من إلى إلى أن يكون أي كان في عمرة مثلا وقد جاوز أيام الرخصة وصار من أهل مكة فليس له أن يأتي الجمعة وهو مدهن لأنه في حال إحرامه هذا هو المقصود وقال حدثني عن مال أنه عبد الله في مكة في عن مكان يقول أنه بظاهر الحرب خيراً لهم أن يقعد أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخرج جاءة خطر لقام الناس والجمعة قال إذا قل منكم السلطة عندنا أن يسافر لناس إذن أيها الجمعة إذا أرد أن يخطب من كان منهم يلي أطبتها وغيرها نعم هذه هي السلطة فالإمام إذا قام في الخطبة استقبله الناس بوجوههم شو قال عطيب ظهروا هكذا والإخر دير هكذا والإخر ما تسقي هكذا طبعاً إلا إذا كان في فم زحمة كبيرة ومفمج واضطر المرء إلى أن يجلس هكذا يعني مستذبرا الإمام ولكن السنة أن يستقبلوه بوجوههم وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوههم حتى نشأت البدعة ونشأ الجهل وتحكيم الرأي فنرى كثيرا وخاصة هذا كان في عقد دولة بني أمية كان إمام الجمعة عنده واحد اسمه الراقي الراقي يعني كلي يطلعوا معرفش في تونس ربما كانت موجودة في بعض المساجد يطلع معها شوية وبعدين يهد ها؟ كانت موجودة هذه وهذه يعني ليست من الدين في شيء وليس من الهدي في شيء شيء أنشأه تمام الجهل والهوى وزادوا على ذلك أنه يجلس تحت الإمام، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق هذا صلوا عليه هو ما صلى الله عليه، هذاك اللي هيج في الفيراجات متعستات بالضبط نفس الحكي فهمت؟ هو يقول كلمة هو يقول فهمتني؟ الله أكبر الله أكبر هذاك موجود قبل بعدين اتنح. أشي بقى؟ بقى عنا أكليجي يقف تحت لي صحة عن أبي الزناد على الأعرج عن أبي هريرة قال أنصيته رحمك أم الله هذا كله ليس من مذهب مالك في شيء يعني حتى المذهب بريء تمام وحتى المذهب يعني من يعني من كتب المختصرات والحواشي واللي احنا نقولوها يعني هذه الكتب المذهبية اللي فيها تعصب ينكرون هذا الأمر إنكارا شديدا تمام ويقولون هذا ليس من فقه اهل المدينه ولا من مذهب بذلك ولا من قول احد من اصحابنا تمام انما هو شيء انشاته بنو اميه وهو بقالي مطول يوما لما كل كالائمه لنحاو الشيء ذا رجعوا ذوما الشوابين هذون ليش عيق فكيت دركيفاش فهمت صح عن ابي ذر ومن لغا فليبدا فهمت ويظعد فهمت علاش لأنه غاب من يقوم تمام بانكار تلك المخالفات ورجعوا للقديم كل شيء حبوا يرجعوا له انت كل شيء علاش شمته في الشباب راه لسنة لا سنه فرض يعرفوا حتى شيء برك الشباب نحاوهالهم قاعدوا مغتذبين فهمتني محروقين مشوا الشباب وصارت وصارت المشاكل هذه رجعوا ما دروسهم ما تخافوش طو الأيام هذه دي, دي ما معاش يقبل خذوا هاي طو دي ما جديد تمام؟ ما عاش فيما حد مستقر دي ما فم ها فم فما فم الاحداث الأحداث يعني فم تها التغيرات هذه صارت فورية معاش يقبل اليوم أحنا غدهم وتتبدل أمور وتلك هي الأيام ما عادش يستقر لهم أمر إن شاء الله كامل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 صحيح ولكن نراه في بعض الزيادات الاخرى يعني ابواب ومالك يعني في بعض الابواب نرى بعض الزيادات لبعض الروات، تمام هنا محذوف هذا والاحتباء لا باس به ما دام الرجل في ثوبين فاكثر والنهي عن الاحتباء يوم الجمعة كما هو يعني منقول منهم من غمزه نعم. فالأصل فيه الجواز ما لم يكن المرء في ثوب واحد وكره ذلك لمن كان له ثوب واحد يعني كهز سقيه وهو لابس ثوب واحد فما حد شيء تظهر العورة متاع فلذلك نهي عن الحبوة نعم. وهذا وجهه والله أعلم. طيب وقد حدثني يحيى عن عن جبهان عن راشد بن عن عاصم الشريس صلى الله عليه وسلم الناس قال صلاة الليلي. وقيامه ثابت في أصل السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وصلاه الناس معه ثلاثة أو أربعة أيام تمام وخشى عليهم أن تكون فريضة وأن يفهموا منها الفرض تمام وان كان أهل العلم تنازعوا في بحث قيام الليل تمام وقال بقي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا وفي ولأمته استحبابا تمام إذا فأصل صلاة النفل جماعة ومن الليل فهي ثابتة منه وعنه صلى الله عليه وسلم ولكن خشي أن تفرض عليهم وهذا سيأتي يعني معنا مفهوم قول عمر نعمة البدعة هذه اشنيها الكلمة ذي عليش خرجتها ولأي وجه خرجت يعني لمن يتمسك بها في مسألة الحسن من البدع والقبح من البدع هذا التقسيم ليس بشيء ليس بشيء تمام ومن قسمه الا ما أراد فهمتنين. ذكروا هذا الاصطلاح وليس يعني لتحسين البدعة أي فعلها تمام يعني يذكرون من نقل حسن بدعة أو تحسين بدعة لا أنه يقرها أو إذا قسم الشاطبي مثلا يعني في الاعتصام البدعة المضافة والبدعة الأصلية يعني لا يريد منه أن هذا جائز وهذا مش جائز. ولكن يذكرون لنا صفة البدعة ما تكون أصلاً في الفعل وما تكون مضافه في الفعل وهذا هو المراد ولكن يعني أهل الجهل ومن تغلبهم الشهوة والهوى يتمسكون بهذه المصطلحات ويتكئون على الشاطب وإذا ذكر هذا ظننتم أنه الحق وأنه أتى بعلم أبداً أبداً نعم كم هذا طوله إن شاء الله قال بحدثني عن ذلك عن بن شهاب عن أبي سلاب على عن رحمان بن عوف الله صلى الله عليه وسلم كان يرانى في بياض رمضان ذيء أي أمر بعذاب فيقول من قمر رمضان مقتسم ووجه روم لقدمه الدامي قال ذلك قال شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في كلام إبراهيم الصديق وصنع من كلام جعفر الخطاء لين جاء في بياض رمضان قال حدثني عن ذلك بن شهاب بن أنه قال خرجت مع عمر من الطبر في رمضان بالناس فأخذ الناس وأجزأهم متفرقون وصلى رجل بالناس وصلى رجل في وصلى صلاة ذبّة فقرأ عمر الله إلى أرآني لو جمعتها ونهي على طاري واحد لجنا هذا فجمعهم على بيت كعب قال ثم خرجت معه ربع مع من البيت والناس يصليون بصلاة فجمع بصلاة قريص بصلاة, بصلاة قريمة قريمة قريمة فقال عمر لعمك بدع هذا والتي تلامونها على أرض لأن تذكرون يعني آسر البيض وكان الناس يقومون أولاد إذن فوجه قوله نعمة البدعة لما خرج وراء الناس يصلون مع قارئ واحد بعد أن كانوا متفرقين تمام وبعد أن صلى صلى الله عليه وسلم تلك الليالي ثم قال خشيت أن تفرض عليكم ما صلت تمام يعني ما صليت صلاة الليل جمعا لا في حياته صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة ولا في خلافة ابي بكر وبقيت هكذا في خلافة عمر ثم جمع الناس على قارئ واحد في مسجد واحد فقال نعمة البدعة هذه أي أن الأمر لم يكن على هذا الوصف وليس على هذا الأصل فالأصل ثابت أنهم صلىوا جماعة واتنحاتهم بعض ثم عاود رجعهم إذا هو أعادهم إلى أصل قديم أو أعادهم إلى شيء أو أنشأ شيئا لم يكن من قبل إذن أعادهم على أصل قديم والبدعة هو إنشاء شيء لم يكن من قبل تمام يقصد به التعبد والقرب وابن عبد البر قال أن وجه هذه الكلمة كذلك أنه قد جعلها سنة في جميع المساجد في خلفته تمام يعني ولا كما نقول وإحنا مرسوم رسمي في رمضان الجوامع تصلي صلاة الليل تمام وهو القيام جمعا على قارئ واحد وعلى ذلك الى هذا يعني الذنب اما مش بها من ولا من ما عنده معمل يعني يدور في حلقه مفرغه نعم اذا قال والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون وهي صلاه عمر رضي الله عنه لانه عمر خرج والناس يصلون ما كانش يصلي معهم كي تغزروا للسياق اغزروا له ثبت وما كانش يصلي معهم تمام ومهما من قال كان مشتغلا بأمور الامه يعني وقد كان خليفه له ما يشغله ولكن عموما يعني انه ما كان معهم والاصل فيه استحبابا كما ذكرنا وليس فيه يعني من العزيمه شيء نعم قال عن ذلك عن محمد بن عن السنة المنزل أنه قال عمر, عمر بن الخطاب أبي مكان وتأليم الدائين أن عشر ركع قال وكان القائل يقر بالمئين حتى كنا, كنا نعتقد على, في ما في على عن عن أن أن الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ف... الثابت واحد في غير هذا في غير هذا الطريق هذا مقطوع بين يزيد وبين عمر ما أدركه ولكن خرجه البيهقي من وجه آخر موصولا بإحدى وعشرين ركعة إذن فنرى أن عمر جمع الناس على إحدى عشر وجمع الناس على إحدى وعشرين تمام وجمع من بعده على تسعة وثلاثين وستة وثلاثين وهلما جره قال احدثني عن مالك عم داود بن حسين انه سمع على الرحمه الى العاج يقول <تصفيق> ما ادركت الناس الا وهم يرعجون عند يلعنون الكفره يعني في القنوت في قنوت الوتري من اخر قيام الليل عن وهذا رواه أبو داود في المراسيل وكان يحمل مصحفا وعلى هذا الأثر ارتكز الفقهاء في جواز حمل المصحف للقارئ بالقاره مش كمرة مرهوش الشوابين والناس اللي التليفون عمل لي هك ولا الامام ولا اخر يعمل هك ولا يهبط هك الاخر يدور في المصحف ودي هو اذا مش حافظ يشد مصحف مش انتوم هو مش حافظ يشد مصحف انتوم ما تشدوا شيء اسمعوا ما تشدوا شيء فعل زائد في الصلاه ما امرتم به لستم انتم من تقرؤون انما هذا العبد هو الذي كان يقرا لعائشه لا ومن بعدين بالله كيش يهبطوهم المصاحف وكيفاش يسوهم على الاقل هو الإمام اليوم فما كل حامل فما وانتم واللي من تالي كي يجي بشيركه كيفاش يعمل يعمل هك ويهبطوها ويحطو مسقه زايده نعم ليس من الهدي في شيء ما تشدوا شيء انتو لا انا غادي نعملك على المحامل دي قال انه علمنا اخبارا بان عاش رسول الله عليه وسلم اخبرنا الرسول عليه دليل على لمس المرأة وأنه لا ينتقد به الوضوء. غمزني بيديه. كذي يزد. هذا هو الغمز. تمام. مش بعيني. قال ما فمش مصابيحني. وكيش بشراء؟ هكذا. إذا فغمزها بيده وهذا يعني ردًا على مذهب أبي حنيفة والشافعي في مسألة لمس المرأة. يرون الانتقاد. شهوة ولا مشه. شهو. قال لكل يضمه في سنها وشعرها هذا عظم وهذا يشعر في وشها <تصفيق> <سألة> <أيه. أنا أمشي. علا> <علا> الله الله <نفس> الله صلى الله عليه وسلم أحدكم في فلا حتى عنه النوم فإن أحدكم إذا لا عنه نفسه <تصفيق> وهذا يعني صبقت بهذا وكذا حديث عائشة هذا فيه يعني من يجعله هو الناسخ في مسألة قطع الصلاة يقطع صلات المرأة والحمار والكل وهنا قد كنت معطريضة بينه وبين القبل من من جعل هذا هو الناسخ تمام وحمد بن حنبل القدم كانت متكيا مش واقف تمام يعني جعل ما جعله نسخا تمام جعل هذه صورة الذي يقطع مار تمام <تصفيق> <تصفيق> متعين قالوا هذه معطرقة وفرق بين المتكئ وبين المار فقد ليس يعني لا يوجد هنا نسخ علامة <تصفح> قال وحددني عن ياريك عن الحكيم الحكيمة وبلهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رأيك من ذلك المصلي فقال من ياريك من ذلك المصلي هذا كمرة جابوا <تقلأ> ميت حطوه <مادة> حتوفسهن وجامععب فهمتني والإمام يصلي فما الناس يسجدوا بحضر والوالناش قدامهم وخرج واحد يعايد فهمتني كيفاش تصلوا والميت قدامكم فهمتني يعني فما ركوع سجود لا تصلوا <تسفيق> إلى القبور ظلوا واحد قالوا ترى ذك يعني هو يعني حافظ الحديث هذا عنده اربع سنين والله وعلم شيخ علي فهمت لك اليوم انا اعمل في الجامع منا فهمت لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليه ما سمعتوش سيدنا اشقال قال واحد تقلى السلام عليكم فهمت كي وحل فهمت تلقاها مش معاها فهمت النص أزروح روح الجهل الجهل مصيبه فهمت يعني ما يتسرع حد اذا انسان يريد أن يثبت حجه او نص يثبت مليح بشي يقول يجيب شكاك كان ثبت نعم يا لوحدان الحملات ان عايزين ان اسمع عن اليه عمر بن الخطاب جاء يوصل ان ما شاء الله حتى اذا كان اخر اي اي طال له بالصلاه يكونوا صلاه صلاه وذل ذلك وامقدره بالصلاه نصبر عليها نسال تاسف ان نحن نذوقك والعاده انتهى واصبر عليها واصبر على الصلاه الضمير عائد الى الصلاه وليس الى ازواجه تمام واصبر عليها فذكرني عمادي ان نبله ان سيدنا يقول ان كان يقول مثل مثنى من كل قال يا النبي صلى عليه وسلم عمر بن زبير عن النبي صلى الله عليه الله صلى الله كان على قالوا احنا عن كعزيمه من سيدنا المقبري المقبري الذي زاره قال له رحمه الله انه سال عائشه الله عليه وسلم كيف كان على ثم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 فصلوا وسمعوا وسمعوا احدنا النص دائما قاموا يخلون اربعه يخلون سيف الله صلى الله عليه وسلم فجلس ينتظرهم على المسجد النبوي ثم المرات قام jesteś w klasie nasłonecznionej, słoneczna, Dzień فقال <تصفيق> عبد الله بن من تردها بالبصر ومن تردها فوقه فقام عبد الله مع قام يصلي صلوه خرج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقرا صلاتين معها صلاتين مع غير صلاه الصبح فركعتين لديه قبل الصبح الا وحدتين هي واجب من براء وعمر فصلاه ركعت الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس. ارحمني عملي عند الرحمن نقاس عن القاسم محمد مثل الذي صنع ابن عمر كتاب صلاه الجماعه وهو قد على سبيل الفرض على حديث عن عاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه هو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 والله يعلمنا ان الله وحده هو الامر بين الأرض من ينشى البريء إذا وجب رؤفنا على الطريق الله وقال شهدوا خمسة والذنب وصاحب والشهيد في سبيل الله وقال يعرف الناس في الله والصف الاول عليه لا هو لو ولا قال وحداث النحل عمير عن الاتشهاد عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حفنه عمر بن ابي فقد سليمان ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه بن ابي حفنه فرحنا يعني من ناحيه من ساعه محمدراهيم بن الحاج التميمي عبد الرحيم وهو حصل ان مقام جرفان في وسن نحد عن اليه نحد انا في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله فقال الله في الله الصلاة مع معه فقال أنه عبد الله بن ذلك الله والرواية الثانية عن ابن عمر قال هي الأولى قال هي الأولى هذا هو الثابت عنه وهو المفتى به في المذهب. وتوقف فيه المالكيه وأصحاب مالك هنا وما علموا ما يفتي مالك في هذا الوجه حتى خرجت لهم تمام الطريق التي ذكرنا أن ابن عمر جعل الأولى تمام هي الفرض والثانية هي النفل نعم قال رحماني عن مالك عن ابن الزهري عن رجل سهل سعيد بن المسيب فقال اني مصادفي ماء مازله اجل لنوم يصلي سعيد قال قد رايت لكم صلاتي فقلت بس او كانت تشعر ذلك الله إن من صنع ذلك لفنة لبساني سهم جامعين وووووث لساني جامعين <تصفيق> إن لهم سنة جامعين ووووث لساني جامعين قال الحدثني عن رائعة معنافني أن الله بن عمر كان يقول من صنع او الصبح ثم أدركهم عن النام فلا في العمل في الحديث عن ذلك عن زين عن الأعرج عن المراع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحد بالناس فنقف فإن فيه عن ذلك جعل قال الله الناس عبد خطر ما يعرفوش بوه ولذلك كره المذهب إمامة ولد الزنا باش ما يقعدش منعوت بالصبع خطر الإمام واللي معروف ويشار إليه يتكلم فيه أكثر من يتكلم في المغمور لذلك نحى ولكن صلاته صحيحة ولو يعني صلى واما فالصلاة صحيحة ولكن يكره فقط وعلى لا المعلم أنها لأنهم لا يعرفون لا بصلات لا بصلات الإمام وما جالس فلحدث أحيا ذلك عن المشتغل على حسن ذلك Shaykh Mu'awiyah al-Bihān al-Asim ibn متأخراً. فخرج وأبو بكر يصلي قائما، فقال له كما أنت ما قالهمش لنا أقعد، ها الآثرين اللي يمروا فهمتني وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا الجمهور هنا جلس النبي أبو بكر بقائ قف واللي وراه من كل بقى واقفين وهذا هو المتأخر لأنه هنا في وفاة سيدنا علي سيدوسنام، تمام؟ ولذلك يعني الجمهور إذا هبو إلى هذا المسلك نعم. واحمد روايه هذا وهذا يفتي بهذا وهذا وأهل الظاهر بقوا على الأول قالوا يصلي وقاعده ما جعلوه نسخا هذا ما جعلوه نسخ نعم ذهبوا فكتوا فتاوى ان عليه صلاه القاعد لاحمد يعني يعني سيدنا محمد اللي قال ان هو اللي قام لنفسه i يعمل nie, nie, nie, nie, رسول الله صلى الله عليه وسلم nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, <تصفيق> يعني حتى ولو حتى مالك لهناء تو يجيب في الدعم تمام فالمسألة يعني حتى ولو لو قلنا غير منسوخ صلي هكذا ولكن صلات القعد نصف صلات القاء يعني خل لا تترك هذا الفضل تمام حتى ولو يعني خالف من خالف ولم يجعل النسخة في هذا النص فصلاه القائم أجرها تام دون القاعد تمام والقاعد معذور أن النبي جحشت رجله طاح على فرس تمام نعم عن حقصة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قال المرأب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سبحانه قاعدا قاعدا عند ذكر قدر وذاتي بعام فكان يصلي لسحذ القاعدة ويقرأ بسورة في حتى تكون أطول من أطول منها. قال عن من عن أن النبي ترى عليه وسلم, ترى ترى صلى الله عليه وسلم أن يصلي, يصلي قد حتى يقرأ حتى آية مراك. قال عن عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون قام المسيل هذا وهذا كله لكي يتم له الفضل تمام يقع له في الركعة قياما طمع. إذا بقي له قدرة ثلاثين واربعين يأتي بالقيام لكي يأخذ الفضل التام تمام نعم بها تخصوات المسكرة قال حدث النحية قال حدث النحية عن زائر عن عن عائشة والمؤمنين أنه قال أمرتني عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكب لها مسحح على الصلاة والصلاة نما نما نما نما نما امل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر لله بالغيب ثم قال سبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم zam biora na أعملنا كل واحد فعلا. غرف النوم هذا هذا هو المجب ابن واهب ابن واهب. هو نحن نقوله الإزار اللي فيه خيوط، ها؟ يتربط يتكبس، تمام Kita mukasir salati lisafar, ba'd al-jamm' bayna salatayn fil-hamal was Sytułowa rady, insha'Allah, جزاء الخلاف جزاء المخالفة لحقهم السب، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر المرء من المخالفة ثم قرروا بأيديهم من العين القديم القديم حتى شاعر في شيء ثم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجه ويديك ثم أعادوا فيها تشارع عين بمان كثيرا فاستقى الناس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 ومي بن عبد الله الأموه. هذا مو بهذا. ومي بن عبد الله الأموه المك. أنا أسأل الله ابن فقال يا عبد الرحمن إن نجم صلاة الخوف وصلاة من to serdecznie,